هو انت مين فكرني بيك اسمك ايه علشان نسيت ياض مهما روحت مهما جيت افضل يا وانت هل عليك لو غايف رزيت امرك بسيط عزرني لو لعبت بيك اصلك طريعة اضمك خفيف حشي الصفر بين عليك كل اللي فات مسكنات والجاية عايز دبابات يابي احنا لسا عسبات عشان ملوك فرصنا طايل ماناش كبير احنا الكبار طعي اللي فوق زي الدولار ما في اي طار اما انتو في منكم كطار اه اه داعي ولا ولا ولا دالي جاي بتاعي مش جاي بوسطي انا انا انا جبتها بتراحي الناس حباني في قبولوا رباني ولا ولا ولا انا الشئ مش عادي يخرب بالجمداني من يومنا واحنا معلمين ده برق مقام في الحاك دي فاتين عشم مميزين ما ننش به ما ننش بديل الصحفه للوعي العام ابدا ما يشغلناش حياتنا فارقين عن كله يضح عشان تقال تقال على التقال قبل ما بس تقول يا نكش هو انت في شفت نكش ملكش فيها يب جاد بلاش يوات تحملني وحش مجيش معنا عشان فيش روح عشان متتقزيش احنا الخطر خطر عليك مرهبش لو قصدنا جيش بره بتنفزنا ايه ده ايه ده هتشوف تنفزنا ولا ولا ولا ده اللي مميزنا اسحى ان احنا كرزنا سقين كالعادة محدش عده مانهبش حد او نخاف واحد من بسبع ثلاث من غير ما نقول الكل شاف هنا الكلام على اختلاف صدقني الروس ما تتزواش سعلينا غال انتو بناش وفرق اكشل الاندهاش عشان لست تقيل مجاش بنغيب نغيب لكن نعود بتكينيات كل القول ورسنا هيبة القسود دمينا احمام البرود دمينا الباب يتبس اللي يخيف في سنه يتعامل غريب انا حقي باخده مش بسيبه ماليش كسير ماليش كبير انا جامد جدا انا انا الهطان عن جدا ده ده ندب مين يا اسطى انا ولا ولا يا ابني انت بتتحلف أوه, اوه طول ما انا في أوه, أوه, أوه, اوه ما لكوش حاجه فينا ده انا عم الجيها والبلد واللي فيها لو كل اخاف وانا ولا ولا, ولا ha yfdal saabi yaa yaa akhoya illi bahebboh ana ana mahmoud elqa'i shaq illi safi ooh saheb da